بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرصدين على صراط مستقيم أنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباء فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون يا آخر الآيات الكريمة سبق إخواني اخواني امكننا ان رب العزه سبحانه وصف القران بثلاثة اوصاف هنا الوصف الاول وصفه بالحكمه هو الحكيم والوصف الثاني بالصراط المستقيم من اراد الاستقامه فعليه بهذا السرّان الذي جاء به القرآن، فكل الطرق سائهة ما تؤدي إلى الهلاك والضياع والخسارة والخسارة والبواذ، إلا القرآن العظيم، فانه يؤدي إلى رضا الله والجنة، يؤدي إلى النظر إلى وجه الله. يؤدي الى الفوز في الدنيا والفلاح في الاخره وقلنا في درس سابق من اراد ان يدخل هذا الصراط فما في كنف ابدا ما عليه بواب ولا يدفع مال ما تدفع شيء والجميع مدعوم لان يدخل في هذا الصراط لا فرق بين الغني والفقير والعظيم والحقير والذكر والانثى ساكن العمارات وساكن الكوخ سواء وقلنا من لم يدخل هذا الصراط فلا يمكن ان يمر على ذلك الصراط الذي سينصب من الارض الى الجنه لا يمكن ان يمر الا من مر على هذا الصراط العظيم الا وهو القران الكريم قلنا هذا الوصف الثاني الوصف الثالث يقول سبحانه تكريما لهذا القرآن إن مصدره من القوي من العظيم من من بيده ملكوت كل شيء تنزيل من من أنزله العزيز القوي القاهر الذي يحتاجه العالم هو لا يحضر لها الكل تحت قبضته والكل تحت سلطته حتى المنحرفين عن هذا الكتاب فهم غير مخرجين تنزيل العزيز القوي الذي لا يقهر هذا معنى العزيز العزه هي القوه ولله العزه من كان يريد العزه فان العزه لله إذن هذا القرآن مصدره من القوي وهنا إخواني ترغيب ترهيب للأعداء وترغيب المدين إنك إذا تمسكت بهذا القرآن فقد ركنت إلى القوة إلى القوي إلى ركن شديد لا إله إلا الله تنزيل العزم ثم مع هذا رحيم لما أراد أن يرحم عباده أنزل لهم هذا القرآن العظيم فكل من دخل مدينة القرآن وكل من تغلغل في بحبوحة القرآن شملته الرحمة في الدنيا والآخرة هذه ثلاثه القرآن كان سائلا سائلا لماذا نزل هذا القرآن شو مهمة تنزيله؟ لي وقلنا عبر بالتنزيل لان التنزيل يقتضي لو نزل مرة واحدة بل نزل حسب الوقائع في ظرف 23, 23 سنه هذا ما التنزيل يعني ما نزل مرة بل نزل منجما لماذا يا ربي نزلت هذا القران ولماذا اختنته يا رب بان هذا الرسول هو من جمله تلك السلسله الطيبة المباركه التي اقمت الحج على البشريه بها وجعلت هذا الرسول من جملتها وقد اتى بمثل تلك الرسالات السابقه فليس هو بدعا من الرسل انك لمن المرسلين لماذا ارسلته يا رب ولماذا أنزلت عليه هذا القران يا رب قال لتنذر لتنذر قوما ونكر قوما اشاره الى انهم بلغوا الغايه في العتوب والجبروتيه والتكبر والطغيان لتنذر قوما عجب أمره انك يا نبينا مكلف بالكرة الأرضية كلها إنك مرسل إليه إنك مرسل إلى الزمان كله والمكان كله منذ بعذة سيدنا محمد للمفق في الصور رسالة سيدنا محمد مستمرة إلى الجن والإنس إلى العالم الغرب والشرق والأمريكا وأسرائيل والعالم كله حتى بعض العلماء قالوا انه مرسل حتى إلى الملائكه لسنذر قوما ابتدى لأن الله عز وجل يقول وما الناس إلا رحمة للعالم إلا كافة من الناس بشيرة ونذيرة ولكن امتلاكا مما من هؤلاء القوم الذين بلغوا الغاية في العسو والتكبر والطريان لسنذر قوما ما هو الإنذار الانذار هو الارعاق هو التخويف من اعرض عن هذا القران سمعتم ان التنزيل مسحوب بالعزه والقهر والغلط فرب العزه قال لرسوله انت مامور بان تنزلهم انهم تحت قهر القوي العزيز انظرهم بلغنا بالحقيقة انهم استمروا على التغيان والتكبر والتجبر والانحراف عن هذا القرآن والتكذيب فيه كما هو شأن العالم الآن العالم الآن كله مكذب بهذا القرآن كله معارض لهذا القرآن كله يصد عن سبيل الله كله يعاكس ويضاد هذا الدين ورب العزة سبحانه يأتي بهذا بهذا التعبير الإرهابي أقول الإرهابي الذي يرهب به عداء الله ونحن قلنا كل مسلم آمن بالله إلا وهو مأمور بأن يجاهد وأن يدافع عن أرض القرآن وعن حكم القرآن وعن دولة القرآن وأمة القرآن وحشة عن أرض القرآن وهذا ما هو عند العرب المصطلح العصري الآن هو مسمى نبيش بالأرهابيين كذا فسعد لأن تكون إرهابياً أكررهها مرات وكرات لأن رب العزة يقول وأعد له مزتات من قوة ومن رباط الخيل ليش يا رب ثم لو انتم عايز ترحبون به من؟ الامنين؟ لا من؟ عدو الله هذه الكرة وهذه المملكة مملكة من؟ من الذي أتبه هذا الكوكب الارضي من خلقه؟ اها المخلوقون المخلوقات هذه المخلوقات كلها من الذي ابرز وجودها من الذي كونها من الذي اتى بها من الذي اعد لها على هذه الكره كل ما تتطلب حياتها من نعيم من من يحكمها إذا اذا ظهر عدو يقول لله لا لا تحكم انت وش واحد يقوم يضرب في دارك داخل بيتك ويزعلك خناجر ويحاربك حول قتلك اشد هذا فرضا لا يكن عمليا لا حول ولا قوه الا بالله اذن ترهبون به عدو الله وعدوكم لانكم مؤمنون يكرهونكم ويبغضونكم لانكم مؤمنون إذا انت يوم شهدت أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله اصبحت من يومك أصبحت من حينك إرهابية من شاء في اليوم ومن شاء في اليوم هذا كتاب الله هو ليقل أعداؤنا منش ما شاءوا لأن كن معهم ولا إرهابية ولكن إرهابية إذن إخواني الله يقول لي تنذر لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم الرسالة في قريش ما جاءت منذ بئسة إسماعيل جدين عليه الصلاة والسلام منذ ذلك الوقت ما عرفوا رسالة ولكن تلك الرسالة بقيت فيهم متنديدة حتى إن بقايا منها استمرت الى بعثه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله يقول هنا هذا الاعتبار أن الماء نافية يقول له لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون آباؤهم وطبعا أدنون لا الأبعدون لأن الأبعاثين كان فيهم انضاء ولا لا كان فيهم انضاء لا آباؤهم الأجنون الأقربون هم الذين ما كان فيهم انضاء ما كانت فيهم رسالات ما كانت فيهم شراكه إذا لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون هم وآباؤهم غافلون أنت جئت توقظهم من غفلتهم تنبههم من نومهم حتى لا يبقوا ساهين سادرين مخمورين لا بد ان أنذرهم وما قال بشرهم لأن من الذي يبشر المؤمنون يبشرون بالنصر في الدنيا والفوز. الأبد في الآخرة لكن لما قعد ابن محمد صلى الله عليه وسلم في قريش كان فيه من يبشر وإلا هو بشير ونذير إنا أرسلناك بشيرة ونذيرة لكن هنا الإنظار فقط ليش يأمنا مكة كلها كافرة ما قبلت الإسلام دركت هذه الدعوة وتزدلت برسول الله حتى رفضته وأخرجته إلى المدينة ما قبلت حتى جاء بهذه بالقوة والقصر المنطقه التي كذا بها قوما ما تجاهلنا أباؤهم المنطقه التي وهنا بها المنطقه التي لأنها بها أو مصدرية فقال لتنذر قوما انذارا كالذي انذره اباؤهم سبحان الله تقدم في اباهم الانذار قال نعم كان فيهم انذار اي انذار قال كان فيهم دعاء لان شريعة فرن شريعة إسماعيل استمرت مدة مديدة إلى عهد عمر بن نحين وهو الذي أدخل الشركة إلى مكة زار الشام ووجد هناك أصنام سباع فاشترى الأصنام وأتى بها إلى مكة ودعا إلى عبادتها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كفر مكة كم يعرفون هذه قال رسول صلى الله عليه وسلم رأي صلى الله عليه وسلم أرزو جرح أطلع فين محمد صلى فلما اطلعه على النار رأى عمرو بن الوحي يجر قصبه في النار يعني مصارينه معز كله لأحشاء دينها كلها منطلقة في الارض وهو يجرها في النار ليش؟ لانه اول من غير دين ابراهيم حشل يقتل النار دين ابراهيم وهذا مغارس هو اول من سيب السواهب يعني غير دين اسماعيل وابراهيم عليهما والسلام اذا كان فيه نذر وايضا قسم مساعدا حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ينذر اهل مكه وكذلك زيد بن عمرو بن فيل ايضا كان من المنذرين في مكة والمشركين والدليل على هذا هذا الرأي هو صواب والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها عن ابن جدعان وابن جدعان هذا كان رئيسا في مكة وكان له قيمه واعتبار وكان غنيا ثريا، وكان يطعم الطعام ويحر العبيد وكان يفعل الخير ما شاء الله فسالته رضي الله عنها وارضها قالت له هذا الرجل ما خبره يا رسول الله قال وكان يفعل ويفعل ويفعل وعددت يعني مكارمه فقال عليه الصلاة والسلام إنه في النار الله اكبر أكبر في النار وكان يعرفوه يعني كان قبيب كان مدين في النار ليش يا رسول الله قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي يوم الدين لم يقل يوما رب اغفر لي يوم الدين مات ذا إلى الله مات على الشرك وثم قال لواحد آخر ما مررت بقبر مشرك كل المشركين ما مررت بقبر مشرك تبشره بنا ولذلك العلماء المحققون يقولون المشركون ليسوا من أهل الفترة لأن أهل فترة هم الذين لا علم له بالدين وكان بين هؤلاء أيضا الديانة النصرانية والديانة المسي, المسي... يعني اليهودية والأهل الفترة لا علم لهم بدين سواوش لا علم لهم بالتوحيد ولا بأحكام الشريعة ولا بالنسيط هؤلاء الذين تشفوا قريبا في أمريكا الناسينية وكل... يعني في جهات من العالم يكتشفون الآن ناس يتوحشون هؤلاء لا يعاقبون هذا يوم القيامة رب العزة كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمتحنهم يمتحنهم وهو عالم لو أدركوا الرسالات هل يكونون مؤمنين أم يكونون كافرين؟ ولكن رب العزة يظهر علمه ليظهر علمه يمتحنهم يقول اذهبوا إلى النار إذا كانوا مؤمنين في الدنيا لو كانوا يكونوا مؤمنين يقولوا أمر ربنا قد النار قد اذهبوا لنا لأن أمر الله هذا دليل على وامتحنوا وذهبوا هذا دليل على أنهم لو كانوا في الدنيا أتربطني ثلاث جمل فني وإنهم قالوا كيف النار؟ كيف الأصياد جحيت مشاة ذهبوا إلى جملة هذا ذهبوا إلى النار قلنا كيف النار؟ كيف تقول النار؟ لا ماذا؟ هذا, هذا دليل على أن لو كانوا في الدنيا وأوصيتهم رسل يشفرون إذا هؤلاء يتحلون أهل البصرة لكن قريش والمشركون في مكة وغيرها والمشركين ما كان من على الفترة أبدا. سين رسول الله بهذا الحديث صحيح مسلم. مر في المدينة على قبور قبور. قال من حديث القبور قال يا رسول الله قال ناس طويل. في الجاهلية المشرقيين الناس عزّة. سعيدوا بالله على المقام. سعيدوا الناس يحرقون أبنائهم. سعيدوا بالله على المقام. الحمد الطويل هكذا. وهذا الحديث صحيح مسلم أيضا. إذا هذا يؤيد تفسير عقريمة وغيره. رضي الله عنهم جميعا من السلف قالوا انما هنا موصوله ومعطيه لقرهاب انها نافيه لتنذر قوما ما انذر اباؤهم يعني بالعذاب ما فيه رسول جاءهم يقول لهم امنوا الا نزل بكم العذاب فاهلك الله الامم السابقه على كل حال ما نطيل بكم هذا مجرد تنبيه لكي تعرفوا من هم اهل البصره المشركون ليسوا من اهل الفضلح بالادله الكثيرة الكثيرة جدا جدا جدا نعم لتنذر قوما ما انذر اعباؤهم فهم غافلون قال الله لقد حق القول على اكثرهم من فهم لا يؤمنون يعني امام هذا الانذار النبوي افترق الناس فرقتين وما زال الناس فرقتين امام الدعوة افترقوا فرقتين الفرقة الأولى قال الله فيها وسنة في إشابة الفرقة الثانية قال الفرقة الأولى وقفت أمام هذا الإنضار موقف المضاد المعارض المكذب المعاند المعارض وهؤلاء المعارضون المعاندون يقول لقد حق القول على أكثر وهذا فيه تسليه لرسول الله يقول له أنت, بل... أنت بلغ دعوتك استجاب الناس فلاك ما استجاب الله أنسى إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب فيقول له لقد حق القول على أكثر أكثر المنظرين أكثر من تبلغهم هذه الدعوة أكثرهم ما ينظر أكثر... وما أكثر الناس ولو حرصت بهمين الذين ذكر الايه وما كان اكثرهم مؤمنين لقد حق القول على اكثرهم ما هو القول الذي حق عليهم القول الذي حق عليهم هو ما قاله الله عز وجل لما خاطب ابنيه اللعين ان يسجد لادم وما سجد وتمرد وطغى ورمى بامر الله وعارض وعاند الله قال الله له الا املا ان جهنمنا منك ومن تبعك منهم أجمعين لأملأ أن جهنم هذا القول حق على كل من اتبع الشيطان من عارض هذا الدين من حارب هذه الدعوة لقد حق القول على أكثرهم أكثرهم حق عليهم قول ربنا أنه من أهل النار ومن أتباع الشيطان لا من أتباع الرحمن أكثر من ناشي هكذا لماذا يا رب لأنهم عارضوا وعاندوا رموا بهذا الإنذار ثم أسر سبحانه وتعالى يمثل ويشبههم برجل أو بمجموعة كتفة جاء العقاب من الله لما طردوا الدعوة ولما رموا بهذا الدين وبهذه العقيدة وحاربوها. انظروا ماذا فعل الله به اخواني والله يحذرنا من الفتنه ويقول سبحانه لا فليحذر الذين يخالفون عن امره احذري يا اخواني والله نسيحا مني لنفسي واياكم عندك تسمع امر الله او امر رسوله وتخالف ربما يجيك العقاب في العقاب هو انه يحول بينك وبين محبه هذا الدين يحول بينك وبين الركون الى الله والى دين الله يبعدك يطردك يكرر لك هذه العقيده عقاب من الله حتى تموت العياذ بالله على سوء خاطئ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه فالامام احمد رحمه الله يقول برب الفتنه هنا هي ان يحول وان يمنع بينك وبين اعتناق هذا الدين والحب لهذا الدين وتموت على سوء الخاتمه و العياذ فهنا نص سبحانه وتعالى على عقاب أولئك الذين رموا بالنظارة فقال إن جعلنا في أعناقهم لما رموا بالنظارة ولما رموا بهذه الدعوان ولما انكرواها وعكسواها قال إن جعلنا في أعناقهم أغلالا يعني تشبيه، كأنك جبت واحد أو مجموعة من الناس وربطت أيديهم هكذا مع معناقهم واندفع هذا الضقا إلى ثوق وحبي وسببته بالحبال حتى ما يستطيع أن يلتفت لا يمن ولا يسحر ولا وثم ما بقي الامر هكذا بل جيء بي سب وحاجز حبيبي وصور احيط بك ما تنظر للامام ولا الى الخلف ولا يمن ولا اسم. ما في ثم ما بقي الامر هكذا غطي عليك من فوق فلا عقل يفكر ولا اذن تسمح ولا بصر ينظر. نسأل الله العزيز. فهم وقفوا امام هذه الدعوة وامام هذا الدين. مثل هذا المنظر الذي رأيتهم. فقل سبحانه عقابا لهم على ربهم لهذه الدعوة ولهذا الدين قال وجعلنا <تصفيق> إِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فسألنهم مربوطون من قبل الله ربط الله الربط الله مثل هرب لا يوثقه وثاقه أحد راهي جاء ربطيك الله لا في أحد يربطيك مثله والله إِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فهي إلى الأذقاء فهم مقمحون مقنعون يعني رافعين الرؤوس هكذا ما يفتوا لك لذلك هذا اقباح قال وجعلنا من بين ايديهم سدا حواجز وموانع واسوار بنينا لهم سدا ومن خلفهم سدا ثم طغشيناهم منذ بضربة طغشيناهم فهم لا سيرون لا يبصرون إخوان مصيرهم ولا يبصرون مصير اسلافهم وابائهم والمتقدمين قبلهم ولا يبصرون حتى الحاضر لا يبصرون شيء وسبحان القادر على ما يشاء والله ان الكثير الكثير يقفون امام هذه الدعوه وامام هذا الدين والله مزدهر الوصف الرباني يعني تقرأ عليه القرآن وصعبه اليوم وغدا وبعد قادوس ذكر الجنة والنار الوعيد والله لا يتأثلاث كأنه مربوط بالأغلال وكأنه مصور بالأصورة وكأنه لك حواجز وموانع وكأنه مغطى على عينيه خلاص نسأل الله الله العزيز ثم صلى الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله سواء عليهم أعنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون خلاص انذارك وعدمه سواء مع هؤلاء رسال المتليس حرق ليه يرفضوا دعوة جنة هل يعني ما عرفوا انه على الحق الإنذار الانذار لا يخلق الإيمان والمعجزات لا تخلق الإيمان والكتب والرسل لا يخلق الإيمان وإنما الذي يخلق الإيمان شنو الرغبه الداخلية إذا كنت عندك الاستجابة لله وعندك تتطلع إلى أن تكون من عباد الله ومن أنصار دينه الله يعطيك الإيمان والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا ولكن يقول سبحانه أن الله لا يهدي من هو مسرف كاللعب ان الله لا يهدي من هو كافر كاذب كفار ما دام كفارا ما دام كذابان يا به الله حين ما يتجرد عن التكذيب وعن الكبر وياتي منصاع منصاع الرأس منصاعا لله راغبا في أن يكون عبدا من عبيده يعطيه الإيمان ولا والله يعطيه والله لا يجلكوا هذا كل هذا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم أنهم سهولة. وقال في الآية الأخرى أصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أصرفهم الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأصرفهم عن آياتي وان يروا كل آية لا يؤمن بها وان يروا سبيل الرجل لا يتقلوا سبيلها وإن يروا سبيل الغي لا يتقلوا سبيلها ليش يا رب قال ذلك بأنهم تثبوا أو تثربوا لهذا قال سواءنا مثلما لا تقدم أيضا في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أعند أرسلهم أشد جزاء خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أرسال الضشاوة ولا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في عذابهم أليم بما إذن هذه الفرق الأولى. الفرقه الثانية قال الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الفكره هالفرقة الثانية هؤلاء لا تشغل ذلك معنا اتركهم وشأنهم انظرتهم اقمت الحجة اتضحت الامور انكشفت الحقائق خلاص ربنا يريح سيدنا محمد الله بمن تشتغل اشتغل بمن يستجيب. بمن تنزعه النظاره قال سبحانه انما تنذير من اتبع الذكر القلوب الحيه اما القلوب الميته القلوب المظلمه القلوب المتحجره القلوب الجامده تردهم وشأنهم لا تحفز بهم لا تكترف لشأنهم انهم كذبوك وعرضوك وابغضوك وابغضوا رسالتك وعقيدتك تركهم وشأنهم خليني معهم لا اله الا الله انما تنذر من اتبع الذكر اللي اتبع اللي تكلمت معه وبلغت له رسالتك وبلغت له شريعة ربك فاتبعها وخضع لها لهذا اشتغف به عظه، ذكره، بلغه، إلا من استبع، إنما سنزروا من اتبع, من اتبع شو الذكر. شو ذكر هو القرآن؟ يسميه الله سبحانه وتعالى ذكرا. لماذا؟ لأنه يذكر الغافلين، يذكر الناسين، يذكر السادرين المخمورين، يوقظهم يذكرهم بربهم بوحدانيته. بوجوده يذكرهم بمهماتهم بدورهم في الحياة يذكرهم بمصيرهم بالبعث والنشور والحساب والصراط والميزان والجنة والنار يذكرهم ما يتركهم غافلين حتى يحقرطوا إنما تنذر من اتبع الذكر وهاسلناه الله ذكرا لأن من قراه كان في ذكر ومن تلاه كان في ذكر ومن حفظه كان في ذكر ومن علمه كان في ذكر ومن قام به الليل كان في ذكر ومن اجتاز في فهمه كان في ذكر ومن دارسه كان في ذكر ومن عمل به كان في ذكر ومن التزم به ودعا اليه وجاهد في سبيل تطبيقه وتعظيمه والله كان في ذكر فسماه الله ذكرا انما تنزل من ابتلع الذكر ووفسي الذكر بالشرف سماه الله ذكرا لان الذي تمسك بالقران وعمل بالقران وكل امه تمسكت بالقران رفعها الله وشرفها وانه لذكر لك ولقومك شرف اذا ارستم الدوله المهيمنه المسيطره التي تستولي على الشرق والغرب عليكم بالقران وقد نزلوا سلفنا الصالح كانوا غير معروفين لا يرون بالبيثار ما كانوا معروفين في الكرة الارضيه والله الامه العربيه ما كانت موجودة ولا معروفه لا دوله لا امه لكن عندهم شيء في اي وقت وجدوا في اي وقت ولدوا يوم سمسكون بالقران حين اقاموا بهذا الزمان حين رفعوا لواء لا اله الا الله محمد رسول الله الدنيا خشتره والله ملكوا الدنيا قهروا اعظم دول قهروا الفرس وقهر, وقهر الرومان وقهروا كل عاشر وكل طاغية وفردوا وجوده فتح الشرق والغرب بيش بها وانه بي. وإنه لذكر لك ولقومك ولقومك وها هو موجود ومن يطلبه ومن يبغيه ما فيه يا حسرة على العباس وخصوصا هذه الأمة المنكوبه الأمة المقهوره الأمة الذليلة الأمة المهينة الأمة المخزية الأمة التي أذلها الله وأخذها وقهرها وأذلها وصلت عليها أداءها لماذا؟ لأنها رفضت هذا الذكر إنما تنزل من اتبع الذكر وهذا ذكر مبارك أنزلناه مبارك في الخير والبركة بركه الفتوحات وبركه الخيرات وبركه الحكم وبركه النصر وبركه العزه وبركه الدوله القويه وبركه الدنيا وبركه الاخره وهذا الذكر النظام انزلناه افانتم له مغفرون استفهام انكار ينكر علينا انكاره والعالم كله أنكر القران حتى اهل القران انكروا القرآن ما بقي الا ترداد الفاظه يقول عن اليهود سبحان الله الا امامي لا يعلمون الكتاب الا اناني فسر السلف الاماني بالتلاوه ما عندكم يا اعداء الله لا يتكلم عن يعود ما بقي لكم من كتاب الله بينكم الا التلاوه فقط يا اعداء الله عمال اعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تستطيعين سنننقبل لكم الشفر ومشفر خال ننقبلنا يا رسول اليهود والنسارة قل ثمن يعني قد تكون نصحة من اليهود ونصحة من النصارى من جملة ذلك أننا وقفنا حجاه القرآن موقف ايش التالي فقط أما العمل أما المنهاج أما التطبيق اما التحليل والتحريم اما العقيده فلا لا اله الا الله انما تنذر من اتبع الذكر هذا واحد اتبع والقضيه قضيه اتباع لا قضيه تداعى من ترى القران وهو مخالف للقران فهو عدو القرآن. اتبع انما تنذر من يتذكر الذكر سبح القران ما يكفي ان يكون مصحفا لا مكتوبا في المصحف في الاوراق لا ينبغي ان يكون مكتوبا بالمداد الرباني على القلوب التي تشهد أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ثم تحرك هذه القلوب تتبعها فتصبح تصبح المصاحف رجال في الشوارع وفي المحاكم وفي المدارس وفي البيوت وفي الوزارات وفي كل مكان صار المصاحف صار الأنوار مشتعله يحركها القرآن ويدفعها القرآن ويوجهها القرآن ويتحكم فيها القرآن ليس لأنها مكتوبة داخل كلها إنما تنذر من اتبع الذكرى. هذه أول والثاني هو خاشية رحمة لاتباع مع الخاشية سبحان الله الرجاء والخوف الرجاء والخوف الرجاء يدفعنا إلى الطاعات لنقريف الدرجات والمقامات عند خالق الأرض والسناءات هذا الرجاء يؤدي الفرائد والواجبات والرجل لنناب والخوف والخشية يزرنا ويقهرنا ويردنا قد غفرت ولد الله يساك اللي يعرف عنده ورد وعند النار وعند الصوت وعند الربطة وعند الصيح وعند النار وعند الأدم اللي يعرف هذا الله يساك كانت سبحان الله اخر صوت بهذا الخوف لا اله الا الله ولمن خاف مقام ربه جنتان ما في وحده جنتان جو وحده ديال الايمان وحده الخوف سبحان الله جنتان كيف جنتان هو غادي الجنه في العشق المؤمنين ونض بالجنان على عبد اسال عبد وفيجا من قال الفريشه وفن كديال ايش لشي وفن كديال لنك قال لكم لنك في ايات ربنا سبحان الله هي وفن كديال ايش زنه وفن هذه كلها جنات يعطي الله جنات و ماشي وحال جنات ديال الدنيا جنات الله فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحان الله وان من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هي مستطر لا يتفت ولي لا يتفت مستمر السكون خالد إذن هم خشوا الله ليش آه قال هنا إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن ليه خشيه ستطلع عن الله رحمته وخشيه أيضا لأنه رحمه ليه خشيه خشيه لأنه رحمه تشش بنعمه الله على بوحات رحمة الله بنعم الله سبحان الله خلقني سبحانه بقدرته أنا ما أكون سبحانه ولا خلق نفسي او شيء ما من كان أعرفه ما ليه جزي هل تخلقني جميعا الله وشو نتوفر سبحان الله نتوفر على الجميع ما احتاجه من بصره ومن اذنه ومن كلامه ومن صوته ومن عاطيته ومن فكريه ومن عقله و.. وثم اعلاها اجلها اني اشهد ان لا اله اذن الله وان محمد رسول الله اللهم امسنا عليها ونحن نفسر كتاب الله وانتم نفسرنا كتاب الله هذه النعم عندنا ما نجذبه فيها؟ نحن نعاجز مقرأة نصروح سبحانه وتعالى ان يمدنا من جديدا ومفضل لا اله الا الله هذه نعم لله اذا خلقنا بقدرته ومن بنعمه عنه اذا نشؤ ما نشأ نشأ اذا خشيا الرحمن نعم اسرائيل خشي الرحمن وبالغيث اصبروا معي في انما تندروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب أش الغيب يعني هو خشي الله ويخشى عذاب الله وما رأى الله لعدله لا إله إلا الله وشفت الله شف شخصة شف ذاته أشوف شوف آلاء شوف نعمة شوف كتابة الكتاب الكوني والكتاب التنزيلي الكتاب المقروء والكتاب المسموع المنظور المنظور والمسطوع في الله ما رأى أرضه فالله سبحانه وتعالى يعرف بيش بصفاته بصفات لا نعرف بذاته لأنه ما عندنا قوة لا فكرية ولا بصريه أن نرى الله ان نتفكر في الله وذي هذه قرص النار رسول الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله وليس في الله ليش؟ لان تفكر في الله عناع العقل والله لا يريد عناع العقل لانه لا يريد شيئا ولذلك الفلسفة اللي دخلت في الله فيما يسمى أب الله يعني ها؟ في الإلهيات ما يسميهم ايش إيش ها لا لأن الفلسفة, الفلسفة قد تكون في هذه المسائل الظواهر وقد تكون أنا أسميها الإلهيات لما أطلب العقيدة حاجة من وراء الطبيعة شو اسمه اسمهنا ما هو اسمه ما هو اسمه متفق زيك ولا أيه هدي <تصفيق> اسمه متفق المهم الفلسفة هنا تها ضائعة قالت الباطل قالت الكذب من البداية لنهاية الفلسفة في هذه الناحية الروحية كلها كذب لكن الإسلام العظيم وحي السماء مجأس للرسل عليه الصلاة والسلام كله إخبار عن الخالق عن الذي يعلم الحقائق ويعلم كل شيء هو الذي أخبره نعم إذا الإخوان خشي الرحمن في الخير يخشى النار وعذابها واهوالها سبحان الله ورأينا النار يخشى غضب الجبار يخشى ثقة الله ويخشى صوت الله وما مرى شيء وبعد ذلك يخشى خشيه الرحمن بالغضب والمهمه هو ايمان بالغيب اما الايمان بالشهاده لا ولذلك لما يصير الانسان يشوف الملائكه لما تخرج الروح ويشوف الملائكة ويشوف المصير ويقول سمته وثلاثه وحتى الذين يدخلون النار ويطلقوا الرجوع ويقاح سائمون يا رب وإن تنظر بالمن ثبتهم؟ لا ليه؟ لأن يصبحوا في عالم الشهادة والله يختبر المسح إنه بعالم الغير تأم ولذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم ها؟ لاب التوبة بفسوح ما لم يغرق إذا لم تذنقوا الروح يحلقوا لأنه لم تذنقوا الروح يحلقوا لا أكل شيء وترعون لما جاءه الغرق أشخان آمن. لما أدرجه وضرب قال آمنت أنه لا إله إلا اللهي آمن به من إسرائيل وأنا من المسلمين. ما بكرس. فات. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جبريل لما كان يتقواه من الكلام كان يأخذ التراب من البحور يطيه في فمه في صدره. ما بجوا. شمس العصر رضي الله عنه. تشكو من الجوع يا عبد الله. تشكو. لا يمكن تسرع في رجل خلاص إذن يؤمنون بالغيب خشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن في غيبته عن الناس يدخل بيته الطعم موجود والشرب موجود والعصير موجود والفوافض موجودة والزوج الجميلة ما شاء الله ولا أحد يعني. وربما يكون في جوع وفي عطش جوع جنسي امر جزير وهو لا يراه الا الله وما يكثر من شيء انه الايمان في الغيب في غيبه عن الناس ويخشى الله يريد وجه الله محتسبا لله خشي الرحمن بالغيب ومن العلماء من قال خشي الرحمن بالغيب بالقلب لماذا؟ لا كالمنافقين الذين خشوا الله بيش بالطاهرة بالجوارح لا بالقلب قلوبهم كافرة قلوبهم مشركة قلوبهم ضاممة مظلمة ولكن الجوارح اللسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والجوارح تؤدي السلام ويصومون رمضان ويجاهدون مع رسول الله ويحجون ويعتمرون ولكنهم كافرون بقلوبهم فالله عندهم ينظر لماذا وليش ما لحنا وللأ قلوبنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى سواركم ولكن ينظر إلى قلوبكم قلوبكم قلوبكم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد كله وهي القلب الله ينظر لمن صل القلب هو يكون مع الله القلب قلب ليس وما يرفع عن الله تاجد لله معظم لله لذا يقول خشيا الرحمن ايش بالقلب بالخوف هذا القلب وإن الله سبحانه وتعالى سبحان الله طلع هذا القلب لا لأن الإكراح قد يأتي على اللسان يكرهك واحد تقول كلمة النخر ويكرهك واحد تشجد السمن بالخوة لكن قلبه يزلل والقلب غائب لا يستطيع إكره القلب والقلب مع الله والقلب مع الله والله هذا صيف والله هذا صيف والقلب سبحان الله. ولهذا عمار بن ياسر اشقى الله فيه لما اكرهه على كلمة الكفر. وربما حتى السيد نسانا اشقال الا من اكره وقلبه. وقلبه معذر مطمئنن بالإيمان. حتى الصحابه سبحان الله تعرفوا يريد لو نزلت فيه هذه الآية. لو كنت انا. لان الله شهد ليش لعمار بان قلبه مطمئن بالإيمان. يا رسول السلام. الله. وأحسن ما هذا بذكر الله خيرا ونسلم نجيب على بعض الأسئلة وثم نصلي إن شاء الله. قبيلة الشيخ في الايام القليلة اللي قبيلة القادمة في هذا الاسبوع يجري أو يجري بعض سلامي أو مدارس امتحان متح... متح... امتحان امتحان الضوء الأولى بهذه السنة لكن بعض الأباء المدارسين هدوا الله لجهلهم بأحساب الدين ويكتون بغير علم انه يجيب الجميل يوم امتحانه افتار رمضان حتى يستطيع إجابة على الاسئله علما بأن اكثر واغلب التلاميذ يكون قد بلغ الحلم ارض التنبيه والتحذير لا لا وايش سر هذا الكلام ويكفي ان شاء الله ويش نعمل الامتحان ضروره تبيح الفطر غير رمضان الله قال فمن كان مريضا او على سفر هون من ايام فقط نقل امتحان فمن كان مريضا او امتحانا فعده من الايام فقط هذا مو مرض هذا مو سفر نوعا بالجسد بل بالعكس انا اقول جميع الانتصارات أو معظم الانتصارات التي تحققت في عهد التشريع، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الانتصارات وهذه البطولات في رمضان. فتح مكة كان في رمضان. وغزوه بدر اللي عملت وحده التحول هذا النصر الأول للإسلام. واعترفت الجزيرة العربية بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي من حيث اللي جميع ما يسيح <تصفيق> زميان ترد هيك يا سوات... عزوان سباكو هيك شهر نعم وكثير كثير كثير من الغزوات كانت فيرمدار ايه فتح الأندويش كان فيرمدار سبحان الله يقول العلماء إذا أردت النصر وانت حق الكثير تكون الله ومعك الملائكة زي أمور كفر الله يبارك لأن الشهر مبارد وإنسان تلبس لعامل بالصيام، حشم عاد الله خيره وإذا انقطعت عين عن... عن معونة الله في الثولة وإنسان خطيرها ربيح لكن إذا تخلص عنك عناية الله وما يخطر فعناية الله تصحبك حين تكون صائمة ما بيش في آخر جوية قول العلماء الفتنه تذهب الفتنه إذا بغت تنجح خفل أيام أيام غير رمضان إذا بغت تنجح بجم أن لله وتوصل إماء إلى الله عز وجل بيش باستيامك تنجح وهذه فتو مني إن شاء الله لأن الفكر يكون سبحان الله بمنزله الشعلة هكذا منيرا لوم ولور حماسه صاخر الفطن خالي خلاص وهيك ان شاء الله اللي عنده شيء المنزل كل شويه رابطه انا ناصر تستر بس بالزوجه انا بنعمل من مثل تستر وغادر يتكلف ايه بدك يتكلف تماما هو يكبر والله لنا والله لنزح هذا في الدنيا الاخره يرسل لا كل اخر شهير منهم عن الفتره الفتره نحن نسائل ثم السؤال الآخر يقول ما رح يشير فيما حلق نحرته وحقق مقصد الشارع في مخالبة في الكتاب عزيز يعني حلقه نحرته وحقق مخالبة آل الكتاب هو من غمش المخايدة وفي موافقة آل الكتاب مخالفه الشرع وموافقة الكتاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قص الشوارب يكون المسلمين هو الموجود وقالوا يا رسول الله يكون المسلمين هو ان يكون المسلمين هو ان يعني المسلمين هو ان يكون المسلمين هو ان يكون المسلمين هو ان يكون المسلمين هو ان يكون المسلمين هو ان يكون المسلمين هو ان يكون المسلمين هو يعني اشكوكوه لا يعني بريمير ليس يستقن بها بريمير ايه الخطر؟ خطر عليها لن يجعله يعني بريمير سو تريمير ما شاء الله يعني هكذا قصوا اللي يهدوا كده يفعلون هكذا؟ قال لهم خبير صلى الله عليه وسلم قصوا يعني الا الا يعني يعني شوارب قصوها واللحى حلقوها وهذا الاخ يقول يعني هذا الحلق لحيه التركي خالفة الكتاب هذا مغمض غير في موافقه يعني وثم يقول سبحان الله تفكر فيه يقول وفيما يعني شخص اخر اعتى لحيته ووافق أهل الكتاب مش مش ماشي لا لا, لا, لا, لا ثم يقول لنا يعني قص أو حلق اللحى فيها مخالفة عدة ما هو كم مخالفة واحدة أو المخالفة هو مخ مخالفة أمر الله بأن الرسول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينتق ولا يحب من محمد الله عز وجل قص الشوارب حلق اللحى هو شمن أكل حلق اللحى هذا أمر أمر بالاعفاء، وفريوا وصفروا، هي هذه أول، وثانيا موافقة إيش أهل الكتاب، والله أمرنا بالخلافة أهل الكتاب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شبت من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم، هذه فعلية، وثالثا مشابهة النساء، هل ترون مثلا واحد لحيه مصنعة؟ وعلقت المراه عملت على على فتاقان دي اشان فلو شو مو فلو فلو فلو فلو عشو صحيح انت ينزي <تصفح تصفيق> <تصفيق> خلاص ما شباة ترحيبه ثم انا فرع مثلا قلت مرة اخرى الفرع الفرع الفرع <تصفيق> جيت عبر اسمه فرع والدوت عبر اسمه صحك تان صحواك وكونو ها هو رجعوا وطلعوا بالبزط بز بز بز وانت ما شاء الله اذا طوت تحكي في زيت طوت تهجم على حافظ الزند يصير, يصير؟ والله غير تفر هو يمتي الله عليه ما شاء الله وهل لباس الإسلامي <تصفيق> عندك يتره لك يقول وهل لباس الإسلامي منه إسلامي هو الجلبات والقميط والسراهين والقابة وما هو قصد الحديث الذي يقول لبس ما شيء لوقل ما شيء في غير صرف من المقيح يا أخ الكريم سبحان الله الإسلام ما هو اللباس أمود اللي باش اقول الاسلام هو العقيده وثم العمل سبب العقيده شو العمل؟ تبدا الاسلام الله ثم وتكون الدشناشه تبصر قطره جنين انا بنذكر منها وجدا وتدرك وتكون الدشناشه دينها رسول الله قلب الدشناشه فقلها اقول جميل شاف الله الدشناشه في الحدود الشرعيه ما يكونش كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس محدد للعاونه المذاكره ديالك او ها؟ في ها ترجع ظاهر ومتخاطر عملت في خلاص ما شاء الله لا هذا اللمس حرام او لا شفاف المذاكره ديالك يا الشاب تقاتل يعني كم منهم سبحان الله وكذا خمس نعم بك رسوسي والتذاكر بين الله ومسرح علي وقلص الدور من غيرها كذا تشوف كل شيء هذا حرام لا يجوز ما ينقل في الباس ماشي. لا ما هو ما حريه هذه حرام عليه كذا ثم ايضا ما اللباس لبس والشخشفة وتقل لباس ماشيز تقل لباس الكبرياء والأطراف واللباس الذي ينفت النظر لا لا تقل بس ما يكونش لباس النصارى جاءوا احنا عند الرسول عليه قال له قال له بس عليه يعني في الزوق يعني نغضب عليه قل ماذا يفعله يا رسول الله قال احرقه حرقه احرقه خلاص لأنه لا ينشبع به كي ينشبع به النساء نضعت النساء لا هو لا خلاص هذا لباس الكبار وما لا لباس الكبار من خصائصهم لا يلبسون لهم به يعرفون ليش يقول لك لباس القاموس ولا لباس الكبوت ولا لباس العامة في القشادة ولا لباس الضربالة لا لا لا نقول لك المحقان في أهل الكتاب وعندنا حدود وشروط سبعة في ذلك سبعة في هذه الشروط ستوفر في ذيب اللي نص عليها الشارع الحاديد وهي من جمله الأعمال ومن جملة ثابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يوفقنا جميعا لما يحبه الله. وبركاته. الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. سلمى وعليك. سبحان ربك رب السماء يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. يا